ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتماونه وعلى ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عند هاجا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 وَمَنَاتَ الثَّالِثَةَ الْكُبْرَى أَلَمْ تُذَكَّرْ وَلَهُمْ كُنْتَ بِالْكَئِذَنِ قِسْمَةٌ ضِيزَى إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ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 وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن عن سولى عنه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 نَتْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَذَى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 وَاَن لَّيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى وَاَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى وَاَنَّ اِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَى وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكْرَ وَالْفَرْحَ مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا سُمِّنَ وَأَنَّ عَلَيْهِنَّ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَفْنَى وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤسفكته هو فغشها ما غش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 أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحفون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا